الله الله الله الله الله عليك الله عليك الله نحن نقط عليك احسن ا ل ق ص ط نحن نقط عليك احسن ا ل ق ص ط بما اوحينا إ ذ قال يوسف ل أ ب ي هي ا أبت إ اني ر أ ي ت أحد عشر كذا و ك ب ا إ ق ل لأبيه يوسف ي ا أبت إني قالوا احد عشر كوكبا ي ا ك على إ خ و ت ك ف ل ك ي د لك كيد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 أ ح د عشر كوكبا والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي ساجدين قال يا بني لا تقفف ر أ ي ك على إ خ و ت ك فيتي 「ありがとうございま وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث و ي ت م ن ع م ت ع ه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل أ ح ا د ي ث ويتم نعمته قُرْبَكَ ل ف ض َ ل ه ا ع َ ل ََ ى أ د ك َ ي ْ ك َ م ِ ن ْ ق َ ب ْ ل ُ إ ِ ب َْ ا ل ِ ي لقد كان في يوسف واخوته إ ايات للسائلين ا ل ل ه ي ل ل ع م ا ل ل ه و ي و س ف أ و طرحوه ر أ ض ا ي خ ل ل ك م و ج ه أ ب ي ك م ي خ ل لكم و ج ه أبيكم ك و و ت ن و ا من ب ع د ه ق و م ح ب ا ل ح ي ن ولقد كانت السياره ان كنتم فاعلين لقد كان ا ص ح و ه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م يخل لكم وتكونوا ج ه أبيكم و من بعده قوما صالحين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 God、well, تله معنا غدا يرتع ويلعب و إ ن ا له لحافظ و ن ل ل ه ا ل ذ ك ت و ن ح م د ر ب ا ل ن ا ب ل س ل ر ك ه ا ل ه ب ى شركه دعويه غير ر ب ي ه ذات م م و ن اجتماعي Wow. again、yeah. Thank you.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 وجاءوا على قميصه بدم كذب طالبا سولت لكم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 فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله الله. تعانوا على وجاء ع ل ي م ب م ا ي ع م ل و و ن ش ر و ه بثمن ا ل ح س ن و ا في وطال الذي اشتراه من م ف ر ل امراته اكرم ي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 o h a t m o n e وكذلك نجزي المحسنين وقال من الذي َِّ اشتراه َْ من ِْ مصر َ ل ِ م ر َ أ َ ت ِ ه ِ اكرمي م س و ا ه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وكذلك ليون س ل م ا و لي و ل و لي ولما ه لي ولما هو لي و ل م ه ي ل م ا هو لي و ا ه ي و ل ا و لي و ا ه لي و ل هو ا لي ولما هو م ا هو لي ولما ل ل م ا هو ا ل ل ه you كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين せめて。 ربي أ ح س ن و ع ه ا إ ن ه ل ا ي ب ل س ا ل ظ ا ل م و ن و ل ق د همت به و ه م ب ه الاسلاميه ا ولقد همت به وهم بها لولا أ ر ه ا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واتبق الباب وقددت قميصه, قميصه من دبر والف ياتي دها لدى الباب والف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا إ ل ا أ ن يسجد قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أ ه ل ن ا إ ن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب ي ن وقال ن ا ر د ان اردت ان اردت ان د ت ر د ت ان د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ن ا ان اردت ان اردت ان ا ر د ا G i g a v e g to go to h e b a o o m ت شركه الهدى للخدمات ا ل ت ق ن ل ه قد شغتها حبا انا لنراها في ضلال مبين بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن واعتدت لهن متكا واتت كل و ا ح د ة من واتت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن م وقالت اخرج عليهم اسم الله اللايم ا ي ج ز ء الاول وقالت اخرج عليهم فلما ر أ ي م ه أ ك ب ر ن ا ه وقطعن أ ي د ي ه م و ق ل ن ا ح ا س ن و س و ع ه ا ل ا ل س ي للعلوم الاسلاميه